مهندس حصر رشاد للصوت والتسجيل يقدم لكم العيادة وبنكشف على المجارية واحد علاجه حؤل والثاني علاجه تسبيح وسفينة الحب عدت وسيدة المعدل للسفينة الريح وبطلع سيدنا النبي وسيدة علي صيداني مجارية ونحطوا كده طبيب يا جبار, يا جبار تعال البيت وجبرني واتشف علي بيه بيه بيه بيه وكشف عليا بأمانة يا طبيب وجبرني عين ومجروحة شيخ تامر بس الوقت جبرني مما لي صبحت أفطر كل يوم على المر ومين يقول الطعام الحلو الحل يشبه, يشبه للطعام المر يا عم فين الرفاقه اللي كانت على حلو الزمن بتمر قال اشربك على المر قلت الوقت جابني خش طبيب وصف لي قال الطبيب وصف لي دواء طلع غالي قلت له ليه طبيب مغلي الدواء قال لي وانا مالي قلت له اصرف على الطريق صحتي واصرف على الطريق مالي والله ان كنت بتقول على حالك يا شيخ محمود فانا برضو بقول على حالي I'm mm -hmm. بيدي العبد دي يا وسعي جرحي علىيه و بذا ع الدود ترئي البلد لفت ما خليت ادور على دوى علتي بين العباد ملائي أمانة يلنك ليه دلل كواب الهوى ببني الحب جوعني يوقفك ملام علينا يا خال روح وشذى الملك للي نشيد انت زيفك مسمم سمه منه فيه مادام جرحت الولد واجب عليك تدويه قالت, قالت ان كان علاجه مديح فانا من مديحه دويه والله العظيم مشربش مية طول عمره طول عمره من خمر الجلاله زينب تسقيه قول يا وسامة أنا وظفت دكتور وإذا الغرام جاني بعالج اللي انجرح بالصبر لو جاني ما تخافش بالكشف كل الكشف ما خلاص فتحنا العيادة والكشف لوجه الله ونعطي المريض الدواء من غير رشدة معاه عطيل برشمتين واحدة عليها اسم النبي والتانية عليها الله اما اللي عليها اسم النبي داوي مرضاكم بالصدقه وحسنوا اموالكم بالزكاة اما اللي عليها الله العز كله طاعه الله عشان ما حدش دخل القبر وخد حاجة معاه القبر حكتين يا اما جنه يا اما نار تصلاه استرها والله العظيم رايه واللي خلف ما مات وحياه النبي لا تروح عشان خاطر الشيخ احمد رحمه الله عليه لا تروح بس الشيخ اسامه عايز الشغل ما حصلوش بامر الله ما حصلوش لان الذكر المذكور اسم ذي بيكور والله ما حد ذكر الله وحقه يضيع لان لا اله الا الله ذكر المذكور بتعمر القلوب هي خير عمار فطور في وما فيش واحد معتصم بحب لله هيلفه ولا هيدور ولا دليل دليله يحتار مدمع بيت رسول الله خدام نزمن ننغره من ننضيع ولا نحتار قد بالشريعة امام الاسلام شيخ الاسلام الامام الشافعي قدي الامام الشافعي قلب الولد كوديه الكي من غير نار لكن كشاف انوار يبنى ما بين عينيه قالت حنى حل كده حبينا بنكويه نطلع على قصر عالي نطلع على سر عالي وغالي ونجري كشف شاعتنا عليه سالم في العمل هنحوله لسيطنا الحسين يدرس له يا ربي وانت ربيت الأمارة في المريد نحول جواب الولد للسيطة تمد عليك عمال نجي عليك يا طهره ما بترديش علي ليه قالت لازم لك ايه يا مريد النبي وطلبك قول لي عليه بس بعث جوابك عند الإمام الشافعي ولازم للناس يمجي عليه عيش في الحب <تصفيق> اذا كان بكضيب ومندي على ست السيدة زينة قول يا رب اجبر بخطري كرامه لست السيده زينك حلم يجيك الرضا من عند اللي خلق الست سيده زينك دخلت الكريمه على جدها وجدت سيدنا النبي قاعد ومتربع سيدنا الحسن على كتف جده اليمين وسيدنا الحسين على كتف جده الشمال قلت له انا اقعد فيني يا جده خلع العمامه وقال على راسي يا زينب امه العواجز يا نازل في بحر زينب احرص من التراطيش يا نازل في بحر الست حاسب من التراطيش قسله تروشه غاليه وعاليه خاليه بلا تقشيش حاكم اللي بيشتغل عند خواجه بيتجي لاخر النهار بعشيش يا راهب النير يا اسيس يا مؤسس اللي خدم بالامانه على عتب اهل البيت متربي ومتأسس يا مناس عام يوم فتحها يا اختبار ونس مفتاحة لكن ماشية بتحسس ونس ملهاش كلام الا على الدرويش ماشيه بتتجسس على كل حال ما يهمناش الكلام والملام اصل اللي على راسه جرح على جرحه بيحسس على بابك سيدنا الحسين السهم الهوى أجيه البوسة من الغرام والسهم نافد فيه لمن الكل اي عارض شو شتو يشتغل من خبينا ما قتل شان لي الصبح كان عسكري الصبح كان عسكري المغرب قالوا لعب كان يصد للعيش الحسين لكن الفتر حدا جديد ابن الادارة شيخ اسامة ابن الحكومه ربنا يتم ايامك على خير شيخ اسامة بنا يتم يمك على خير قوات المسلحة والعريس الجديد ربنا يعود عليه، شيخ اسامة لسه بقى له خمس ايام يعني اول ليلة هتلحى عشان خاطر كرامة حوة. بطل السن ادم علمنا ان لم الله قبلك يا ادم سوى ولد من اولادك اسم محمد. فمن الحسناء الجميل التي بجواره? قال الا تعلمي انها الزهر ام ابيها? قالت ومن قبضي ليل الذي في ازنيها? قالهم القمرين النيرين مؤسس الشجرة من كانوا من اجلهم صرف بصاة زينامية الحالي سجن الامام الحسن سجن الإمام على رأسها تاج قال انها امها وام جدها والعقيل لبن هاشم ست السيد المهاشم وما العقد التي بصدرها قال هو الامام علي مؤسس الشجاة من كانوا من اجليه صرف بساته المميت الحالي فرحنا بلا حب بمعنى معنى فعيينا في عيادة طبها الله يعنى فان قمر الغاب يا اسامة الا باسم الله يحيا فحياه الاسلام ودين الله دين الحق قد الشريعه شدنا الامام الشافعي شدي الامام الشافعي بديا منسي بديا منفيسا اوه ايه هي ايه يا في الليل اجي اكفر ابو زاي كده النحشريا ليله جايه ان شاء الله اكفر ابو زاي من كشبين اناتي ففرب الزايد من كشبين اناتي حلعب مدحة ربنا يكلم الصحة حلعب مدحة ربنا يكلم ويكلم الصحة اللي حضر بص. كبير البلد معانا الوالد We lost the alums, mara, we were there. We lost the alums, mara, we were there. We we we we we دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي دي We'll be mad و انت و انت و انا لا لا ماشي لكن ساحو ولا دخل الصال لازم نكون مؤدب ونحافظ على الاداب لان دخول الفريق له احترامه له اداب والله يا شيخ حسام انا مؤدب ومحافظ على الاداب ايش في ذكيره دخلت الهستان بتفرج على اللي فيه يا <تصفيق> ميت <تصفيق> يا اللي بدون I that. And you said that the Ushi. يا همي عليلي قولي يقول لك طبيب ما عندكش دواء ربه يكون من العالم واصله من بلاد ربه والله ادوته يا طبيب اتشهد لك جميع الناس واش تعمل الناس اللي ساتره ربنا أولول انت ويدك ايه صبوا يا نادا صبوا على اهل الحب غرقهم بالصهر الليالي اشت محمود ومضي الست اوراقهم بتشت حيلك معانا على الله في يوم تنحقهم مادد ياذا احمد يا تعزى؟ حبيبي عبدالسامة احنا تحية بردك الشيخ احمد تعزة عبدالسامة وطحية تحية كيلة النبي خليل الشطرة احمد بكري ابو خليل ابو عسل يللال. حبيبي ابن عم فارس نور اول وفارس نور بحيه تحية كبيرة برده عم احمد حموش ابي حموش عم هاني. عم ايمن بربري عم نجل الشفراوي انا بحيه تحية كبيرة والله عم السامة هتزر عم نجل فتحة مفتحة وفار عدو يا رب مولانو اللي بيحيي الفرح والمسيح ومدد وابا الشيخ احمد يا بعزب وان الشيخ صارو وفلعتني من الكهرباء اولاد بخليل ابا احمد الحب يا رب عودة <تصفيق> بحول بعيدا دي بحول بعيدا دي لكن حبك دلوع لكن حبك دلوع وعد اللي جاجي وعد اللي جاجي In the night, in the night, الحب the love, the love is shining, على الاساس على الاساس ايه على الاساس ايه اني نازل fiknazet ونبني جونا اني faire خايف عليك من سهم من الهوى You need go I need to go كل عبد شهيد على كل عبد شهيد الخلق سيف الخلق هالكلام كلام كلام حق كلام فحق الناس في اللي بيقول بيقول وياي في اللي بيقول بيقول وياي ناس تاي ما تعرف لي إلا أجل ما وين ما تعرف لي. يا موازي يا يا خالد قوم علينا ده انا مريض وتعبان والله يا ما يجرن ولا تعلمنا الانتظار بعد قال رمضان الاعلان والله تعلمنا الانتظار انت رسول الله وانا بيت رسول الله تحت حكايه بيت رسول الله يا ربي يغفر لنا الخالي عايز اقوله وبعض ماليش احباب ياما وعد ماليش احباب الخلق خائد ما تعرف اليوم الأجل موار الأجل موار وعلى بأنك بأنك في غيرت I'm a loser! I'm I'm a loser! I'm a loser! a loser! I'm a loser! I'm a loser! wo hai ye matlab hai satapulo hai minazee satapulo hai minazee yum hai jitni aao yum it ليلي بليلك يا من لا خلى بعدك ولا منى ليلي بليلك يا لا خلى بعدك ولا منى ساس حملك فيا باقي للحين ولا ولا حملك فيا رضعتين الحرين كنت بيتخاف علي من نسمى لو عدت يمه وكنت بيتخاف علي من نسمى لو عدت يمه انا ليمين وقو اليمين انا ليمين غيرك يمه ليمين غيرك من غيرك يا امام لك لا دابك ولا عمام نسع شغور حملك في اياه هذا دين الحبيه انتم تتابع علي من نسمل وعدت يما مرار الكاس سبيلا النير الحيل على الله قريح بلاد الله صواحي على الله دكيك العمر على جروح والله يوم مهدره قليل الحل على جروح ودكيك الحلم على جروح ورميك الحر على الله في الحيرة الدنيا نوياته والعمر في يوم يوم منساك والله في عمر ما نساك يا بكي في الليل على خرائق والمن اتشحة منك الملك وا الله والكرك يا الله وكيلنا علمنا الله والله يا سكننا غرينا اللي حيلنا نتا با حسين تقبلني يا حسين يا سكنك يا النبي يا علي يا أمير Yama, yama, yama Yama, yama, yama I yumma, yumma, yumma, yumma, yumma, yumma, yumma, yumma, يا امي يا امي يا امي يا يا وحنان لا ولا عام يجيني الهم يا امي يا انا أنا من وان من انا ليل من غيرك امي شهرت انا صحيالي سهيت على الشاليالي انا مو عيول صحيالي كل ما الحلوات تجيالي ما انسى كل ولا يما يما يا يما يا يما يا الأم الأم يا ع الام وحنان الام لا خلوه الهم يا احلى أم يا اطهر أم يا اغلى ام من بعدك حل يهم يما يما انا ليا مين واولى يامه انا ليا مين يجريك Sneaky ammahti, I am the dunya's thief. Sneaky ammahti, after the holy sunnier. And all of them, the beggars, the lovers, the lovers, the lovers, the lovers, the lovers, the lovers, من lovers, Aye de, deek Allah ilāhumma rabbil يا شكوات النذر يا شيخ محمود اللي بتجروح ولو يا رسول الله حتى ما لتتحلكه يمه وكتب الليله كمان ما طالت اواب صحتي اتصال قالي يا مسكيني فراق الام لكنك امر بارقلك الله والله يا Allah, Allah, Allah, Shahadat. With scripture, He wrote the scripture, and He created the heavens والله the earth. And He is the Most High, the Most Great. And He يا دليل الكون وكن لي رحماك يا حسين وحسن اعدمك نفسر جهل العقل نفسر من العقل وقول لي الدنيا ايه ياما اه ياما اه ياما اه ياما وياك نفسي اودع اه ياما اه ياما اه ياما اي ياما وياك اواشوف في سالي و بعادك عني يالله سودلي احزاني اه يالله و اه يالله كان نفسي اودعي ياطين الام و سرعتها مش عارف ومش قادر ياللي انت قاسي على امك عاملها بالاحسان والله ياما يحدونا يا غالية انا عندي حسن متباني بعدك مليش احباب بعدك مليش اصحاب بعدك مفيش غالي ولا صحبة ولا لمة ياما الحنان ياما ابن الإمام أخو الإمام أبو الإمام جد الأئمة سامه حي الإمام ابن الإمام أخو الإمام أبو الإمام جد الأئمة الطيبين الطاهرين الكافيين لكلهم العلوم القرآن يا شيخ محمود اللي وصلون المؤمنين هم من والله العظيم في القلب لا خربوش ولا في عينه والله العظيم نونا بقى والام والرضا ما كانش سبتمبر اللي بيصحيبك ما يرضيك ده علي اللي يريحك تصحي لو وجهك اسم السليم الدنيا محل ولا يلاقي محد حامل الهمم في الدنيا غيرك يامه يلا السلام خلي كلامه مستر يالا يا حلوين سيبه, سيبه سيبه يا قلبي سيبه سيبه, سيبه سيبه سيبه خليه يروح لحبيبه سيبه سيبه سيبه يا قلبي سيبه يا مولانا يا ابو غفران هي يا سن الحسن مولانا جميل قلبي ليدي النبي يا سن الحسن مولانا جميل قلبي ليدي النبي يا مسنات يا قلبي في كلامي طبيب لميش فعالي لاب أمر جل الله سيبه سيبه سيبه يا جلوي سيبه سيبه بكرة الحب اللي يجيبه سيبه سيبه سيبه يا قلبي سيبه و سيبه سيبه قابل نوسف يجيبه مرسال ان قلبي لم تفاد بعدل حبيب مرسال يقوله علي الان شبعنا, شبعنا كلام عزال ملكم باهل الحال كل كل ساعة في حال سيب يا تلبي، سيبه، سيبه، خليه روح لحبيب سيبه، سيبه، سيبه، سيبه يا أبي، سيبه نسيبه، سيبه، أبو جدراً هاي بولي بول اي طيبه قلبي يترجى قلبي بكى دموعي ارحمني والرزق زاد ايوه علي عليا تهجرني غزال ايوه على لقلبي ما ألصيب. يا شيخ محبوب والله العزيز مش هنغير مأمرك يا رب شل الله لله مأمرك يا رب وين يا رب ناس لها بختي ونس مليار ونس عايش بلعش في بلال ناس لها بختي ونس مليار ونس حبي كوالا طينات بيعنات إدعلي ما بيستنات إدعلي ما بيستنات خير الحب ما يلزم سيبه. سيبه يا قلبي سيبه. سيبه سيبه سيبه خليه يروح لحويمه سيبه سيبه يا سيبه سيبه سيبه أبراك بيديه خالي و خالي الناس مالو الخالي و خاليا Oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, oooh, يا حبيب السيفه سيفه سيف يا قلبي سيف سيف سيف ابو بدر نايدي يا خير العيش وهران هو تبع اللي ولد يشتري منه عاود الحاج سميره يا لايدي عاود تغيب ظنه عجابك في ما منه مش ممكن على عدمه ستنه مكبرق منه أل سيب سيب يا قلبي سيب سيب سيب الحب اللي يجيب سيب حق سمير اللي بنيبه حبيبي سكنيه ناس مره فلل حلوه باهنا يا حبيبي حبيبي حبيبي يا تغويه يا حبيبي يا ابو بدران حق سمير حق سمير ابو بدران ابو بدران ابو درامي Abu Rabi, Abu Yusuf, Abu Yusuf, Hadj Samir, Hadj Samir, Hadj Zafri, Hadj Zafri, Abu Bara, Elohe Elohe Elohe Elohe, Taht al Farah, Abu Yusuf, وش علي فهد البره ابو يوسف بيهين ابو ياسمير ابو بدران ابو بدران ابو بدران ابو, بادران أبو, بادران أبو راني حل اهدى علينا دلوقتي هم المجاري ختم على الجامع عليك يا ماما بدور انت يا شيخ محمود الدوالي وعاد اسمه يتور ده ده رسول الله حل ومور والشيخ اسمه ده رسول الله والله علينا ما هيتكبر اشكر <تصفيق> يدك يا نبي زيد اوه اوه الله الهنا كله من الله ال في القلب هل هنور بالله حبيبي يا قمر عيني حبيبي يا امل جميل يا بدوي يا باب الزين حبيبي يا ونيي الله لما كواها الشوق يا ناس فاني نار الجسد Oh no, bro, you're a god. Say, go, say, go, I'll have the wrong way زمان أسينا مستقيم عشنا مع الأمان وحاولت أنسى وأنسى لي ما هلت عمري وتقسى لي أبيب حباد يفرقنا الزمان هدايب حدايب يغرقنا الزمن أصينا واشتكينا وعشنا مع الأمل من وعشنا مع الأمل حاولت ينقصر وأنسى ليه مهدت عمري حقايب حقايب كفرقنا الزمان أقول يا كل عمر الحاجة عدل أقول يا كل عمر الحاجة عدل شكري مهما تقسها أنا برغبت حملة ومهما يجرأ مني قلبي ما يظنش عليك يا حبيبي حباي بحباي حبيب يفرقنا الزمن أسينا واشتكيب وعشنا مع الأمر أسينا بحباي وعشنا مع الأمر How will we absorb? We are انا برضه اتحمل غلطه مهما تكسر انا برضه اتحمل غلطه مهما يجرى مني قلبي بحك علينا ارادة شغلنا بادري وبحك علينا الشمل باع بافل <تصفيق> بافل عديوشي ابل حاج سميل يا رب عودة ابل حاج فتح يا ابن عش فيه وش في كل مريض ابرامي يا رب ابل الوكيوسف من حب الامب defense damis usfat ay takal sahib al jawr daman ma talil mar al usilla butiya al nur wahed wahed ya sheikh hasan Ek din mein bil kuroon, wali mein humre di. Ek din mein bil nas, me tya khwab shi ولد يتيم الحر من, من, من عطف الظهور يمين في الدنيا ومنيش الهور ولد يتيم الحر من, من عطف الظهور يا مين في الدنيا ياله يا ناس نمشي الهم واهلكن حسيب واهلكن قسيب ولا مر علي حاله ولا يتيم انحرق يا ياما من عذبهم في الدنيا يا ناس كل نمشي الهم وأهلكَ أسيء، وأهلكَ أسيء، ولا مرة على حضور يأتي من الأيتام، يرسل من الشكيل صهرًا للعيناء، صهرًا عيني تبكي يأتي من الأيتام. فالسلم العشكي اوه صهراني الميلة صهران عيني جيكي اوه الزمن غدا دا الزمن غدا وحرص منه اهو يا حديد من حرم من عطفه من في الدنيا يا زمانه كل شيء الهم هو لبيتي من حرم من عصب ومين في الدنيا يا ناس او يغنيش الهم كانوا كانوا اثير ولا مرعا لهم تعالوا شفيا يا ضيادة تعالوا شفيا يا اللي يا يا يا نور عيني تعالوا شو رياضة اللي جرالية منك يا سبس منكم يمّا يا نور عيني لما أكون عدشة من يسئيني ولما يخش الليل من يهطيني δε ζαμήν γαμπέ, δε ζαμήν γαμπέ που χαράσουν γινούν البشمهندس حسن رشاد الغرماج يعني حرام الصوت، يعني حرام الصوت اللي مش هيولد على جنة اخويا حسن رشاد ربنا ياخده حرامي حسن رشاد حرامي يا جركش بشمهندس عيد رشاد دلتاني وابد دلتاني اللي بيحيي لنا اصحابها الله رجال أولياء ذو الفطاري اللي عليها هيندم ويقول يا ريت يا ريتني طواعت الاماره وفركت الأمارة مشيت على رفعت العلم وعلى كريمه يا قلت لها مدح لجدك يا طهره وخانب لاهل البيت قالك هتكره يا مداح النبي ما كنت هنا في الحماه ليه واذا حصلك الم انت هو مدد ياهلا مدد يا رب لله يارجال له الامانه الحب رسا على بره البحر And now, now, now, now, now, now, now, now,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 يا درامي في نفس المكان جفتت انا وانتوا اجمعين <تصفيق> في نفس المكان انا وانتوا اجمعين سبحية يمتلك اعتدران عودة وطعج بالخير وعودا بالخير سبحي المركة يا بيوزك مجرسك الحسين يا بسمير حلق بالخير سبحي المركة يا سبحي مجرسك الحسين يا رب سبح حلنا كلنا ومن عطبيننا ومن قد حالا وقل والديين فقر رحمة وقل بالسين فقر يا شكرك رحمن الله الله الله الله اللّ الله, اللّ…… الله الله الله الله الله